أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 ونصرنا على القوم الكافرين